وَلَإِن سَأْلتَهمنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَ يَقولَّ خَلَقَهَُّ العزيِيزُ الْعَالمَّذ جَعَلَ لكُمُ الْأَرَ مَهْدَ وَجَعللَ لكُمْ فِيهَا سُبُ لعَكُمْ تحتَتَدُون وََّذ نَززَّل مِنَ السمائِمَا أَمْ بِقَدَرم فَأَن شَرْنَا بهِهِ بلْدَةَ ميتاَا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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ نَبِيٍّ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَطْفَأَكُمْ بِالْبَنِينَ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 أَهُمْ يقسمونَ رَحْمَةَ رَبِكَ نحْنُ قَسمَنا بَيْنَهُم مععيشَتَهُم في الحيةِ الدُّنْياَا وَرَفَعن بَعضُهُ وَرَفَان بَعْضُهُم فَووقَ بَعْض دَجات ال لاتَّخِلَ بعضُهُم بَعْب سُخْرِييا وَرحْمَةُ رَبِّكَ خَيرُ مَِّا يَجمَعُون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 حَتَّى إِذَا جَاءَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَمَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ صُمًّا أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْنَا هَؤُلَاءِ فَإِنَّ عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ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 فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون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 وَهُوَ الذي في السماء إِلَهُ وَفيِي الأرض إِلَ وَهُو الحتيمعَم وَتَدََكَ الذي لَُلكُ السَّماوَاتِ والالأَرضِ وَماَا بَنَهُماَا وَِندَهُ ع الم الساعة وَإِندَهُ ع المُ الساعةِ وَإِلَيْهِ تُجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولو ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فان يوفقون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون